وثابع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الزجد قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما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 وكان قوم فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بام انهم كذبوا فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين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 عُ في النعون وَنقَم وَم كَوا